السلام انقاش سالم يا طرطور يا طرطور هذه كلمه اختك لمنك جيت ادعس يا طرطور هذه كلمه اختك لمنك جيت تدور نسب جدك ولا راقد الشاشه تشموه باسم جدك وفاخر لا سميت وهب من لد نفسك لنفسك تحراسه بطون الحراير تجب الصام للزنتيت وبطن خويريه يا خويري وقباشه الله الله بطون الحراية تنجب الصامل الزنتيت وبطن الخضيرية وقباسة وأنا مجمل في خالي ويبي فيها ما عقيت لكن حادي العيسى يتركد من عياسى وأنا مجمل في خالي ويبي فيها ما عقيت لكن حادي العيسى يتوكد من عياسى دعا سلح يتكهر شرمك وأنت لو ضجيت وشمزع نتفها وركك بك على البيضة وركيت وصدم بك جبل سلمة وكرفس كرفاسة وده الحين تغتل شاربك وانت مستنجيت تغني من المنكوسة ما جاز من كاسة كفوني هل الخير بفضايحك وانت كفيت بعار يحرم الجفن من لذة انعاسة وشيوخ الضراط اللي بلا عزة لو ضحيت بعمرك لها مغنتك وداسها الداسة على الامبسي ولا على شاشة الأوربيت ترز العلم غير يتنكس تنكاسة هوس أصلها ينحابها مذل ما نحيت وهي قبل رصل فيها تهواسها لك الحمد يا ربي على كل ما وتيت ولك الشكر وزدادة على أذر دراسة مرافق السحيت وجاهل المرا والفجر لا زاد غلاسه فقير بدون الراك لو اني استغنيت بعمرك خضر العود ولا تباشه اي مملك بوجهي لين ممت وانصليت فانا عبدك اللي خاضع لك حواسه لو ان المسيحي في الكنيسه ليا صليت صلاتي يعارضني بترجيل قداسه لو أن المسيحي فالكنيسة ليه عديت صلاتي يعارضني بترتيل قداسة يا عبد الله ابن غراب طال الرجا وابديت ما كنيت يوم القلب فكيت متراسع عبرك بسمع الشور وإن كان ما بريت غراك وغرا سالم شو وقت ما حاسى كما الشاهقات عشوف مذراك لذريت شال البارحه ساع ما هبيت نطحت الشمال واخذت منك تنفاسه وتمثنيتك براسن عصامي وبك مثنيت عزم شاعر لو طاح ما قلت لك واسه هذه جرتي في غارب الضلع لا ذبيت مذ جرتي يوم دخل البر وطعاسه وانا يا عيش وهيبتي واما لقيت بها وجهي تشرف مقامي ومجلسة او ابيع ابيع القحيلة او ضيف البيت بعد سد مارف فاضون اهدم حباسة وبعد ما الله هو حالي من الشعر واستوحيت اهندسه وانا مرهي انه تهندسه لكن غن يا مارد هل الشعر لا غنيت بعد ثور البارود واشتد مقباسة اسري من الزال لا سريت ما يغنيك عن طول الكلامة على نحتها تسلم انا ملك النحيت سبايك ذهب ما يبقى صدير وانحاسة على قافية كمبيت سويت لي كمبيت وغنت بها ذرقة سميرها وأبو ماسة على جرتي تباعتي وين ما قفيت تقلد علي والدرب يطول مرواسة وأنا تجربة شاعر مني بتجربة تصويت وعلى فعل معه بحضر في ظهر كراسة ما عليكم زود وأنا تجربة شاعر تجربة التصويت وعلى فعل ما هو حبر في ظهر كراسة لو ان الشعر صورة مجلة وكم كاسيت كبر قدر ابو في عيون نواسة يراغب علامة زين صوتك اللي اشليت وهزيت وسطك بين طنجة وابو فاسة ترى محمد السادس بريستيج ويتكيت لو اعطاك منكسكسه مشبعك كسكاسه لك اليوم دور للهضايح تراك وديت بنفسك في بحر على الورعان والشفط والتفليت هذه شغلتك واسمع ولا فيه دلاسه تضيحتك في كل المحاكم يذ الهلفيت تخليك راسك تحت والنفس حواسه هذه الاولى والثانيه فيه كيت أوكيت. في كيت وكيت اشولغ بصوت جهر ولا تهماسة متون الرجال تشلة ملا بعد شليت بيوت الشرف تكرم نهلة تدناسة معاك الحرارة ترتفع وانت لا احتريت يلي نلحظم عندك ويوجوك مساسة علاجك طبيعي راب ينبع وبهربيت طقوسة خصوصية ولا تجهل طقاسة تسلقى يلا سلقوك وانكب لانكبيت ومنفذ لوامر دام لدقنا حلاشه تدور على العزة ولكن معت الزيت معذبك مثلك والرمش شفت رماشه يلقمك مصاصه وترضيك لا مصيت ويلحشك من زبده ولا اشبعك لحاسه يهزك باكوره واذا شافك نهزيت تما يسبك وعودك يناسب تمياسه موصينك وصل للمواصيلك ولا لك تنوماسة غطاويهم أشرف من شماغك ليار الزيت يوصخ الفعول اللي نضافتها في الباسة وأنا هالقطر مني وأنا منهم اشتقيت فروسيتي وأصقرها للدار في حمد بن خليفة بن عطية عليها اخزيت وهو شاربة يكرم من الهرج ودناسة حمد بن خليفة زيت وهو شاربة يكرمنا الهرج ودناسة تحسب الجبل بيخر مذلك ليه خريت تهطلش ومذلك ما يهز تهطلسة حذاب عطية والعطية ليه ظليت طريقك خزمونك وشفتك مخراسة لكن لا تقاوي كف تتعبك لا قاويت وخلك على مزمارة العبد فعراسة وانا غبت ورئاسة سق الله فترة حكم صدام يا تكريت قبل ما يجي للمالكي ذكر ورئاسة كتاب روميو قصة غرامة مع جوليت ولحد ان توطس في بطنها توطاسة قصصهم تغنى في مسالح حلل اوبريت رغم انفض وشمة وثومة وبسباسة وانا اقول عندي لغز وانكار خرماسة الى طاب حظك قول الله بال ومن شر وسواسه ومن شر خناسه ترشات ل الشات والنت للنتيت وابو تاق والأخشام عطاسة وقصار اليدين اللي تراعد ليا حنيت يجسون نبضي وتعبوا عنده الاماشة يا كوم واحد يعرض علي كل ما مريت خذاها الحماس وصار عنده تحماشة بغيت انزل القدرة وحاولت غير جريت من ما بغى يطلع علي تطراسة يحول علي منكم من يهد لا هديت ويبين الشجاع افركض خيلة ومفراسة نعرف التفلاتة من مصافخة للليتة ونعرف الذليل يضيق حتى من الباسة اغض النظر وصد من قو لا صديت الى سارة والعدوان رعيان وبساسة ولو كل بعوضة عليها نطش فليت غدت شركة البفباف برباحة واقول وش نويت يا كبر القدر لكني الصغرة ملاسة الان استوت في راسي الصلب ثم وطيت على طارفة بشتن على متن عرماسة كذا ومقت باسم الحكومة علي مقيت توطيت بهروسا على الروس مرياسة وإلى قامة الرعيان باسم الشيوخة تهيت قال ابن الحكم ولا عطيناه مياسة إلى قامة الرعيان باسم الشيوخة هيت قال ابن الحكم ولا عطيناه مياسة الى قامة الرعيان باسم الشيوخة هيت قال ابن الحكم ولا عطيناه مياسة يمتنا الحكم لا يقعل بشت لا استرخيت على الصام الباسة على هون مخلاسة الى جابة الساسة ليلقاز والكبريت على يشبه وووضح هم الساسة يا شيخ الدراهم والله انك علي هديت هدية عمر وانا تضرست ضراسة الاندسة والشيخان مني فلا اندسيت يموت الذليل وما يفيده تدساسة سلامي علي لذل والقوم ما ذليت اوقف لها والبن ينضجهم حماسة يبلها بدوس الجمر واندست ما سميت يطيح المطر واضطرش البدو ع الساسة بني عمي أقرب من حزامي ليه ونيت وخلالي شنار الحرب لدقة <تصفيق> يا شيخ البلايستيشن من الراس لين الفيت تبيعها دبل كيك او تبيعها تقواسه اذا الشيخ جلاسه قليل اصل وش من منظم شراسة بزارين عام الفين تقنص صباح الهيد يحسبون مقنص الظوارية تو الناسة قصير العمر ردي عليك أنت لا رديت أضحط راسي عند راسك ما هو راسة من الله عليز كم كارمة لو زليت وأسى الكسر ما يجبر ولو طال جباسة ما سبيت مسلم في حياتي وإلى سبيت السبب الكبير الليلة هروس من داسة ولا المدح يرفعني ولا لا ذميت يكدر علي وفعول ابو فاشة من فاشة حصان التحدي لا تجيبه مع الخرتيت لو ما اخذن سيفة ولا ما اخذن كاشة لو اشرجت من شرد الاصائل ولو عنيت اصيلة مثل بنت العبية خليه صقارك يغامر بقرناسة تهدى ويفشل كل مرة ليه هديت عليم يقنص والطير ما صفته مواسة وانا ريشتي ريشة اقتامي ويله هويت احول بها من هالي الجو رواسة داب واليوم دماسة ويا شيخ الرداء وشعاد فرقك على البنيت نظر عينك الرجليك وعلومك ادساسة نلبسك بشت وكل ما سرت به هفيت هذي مشكلة من يلبس البشت ما قاسه يزينك بثوب النوم والجنز والجاكيت والاغصام مخضرة والارياحة كواسة تقل التميم ومنت مثلا ولو حطيت على وجهك الاسود من النور كبار ارك عشاك شفيت نبي عشمك لك والسمك وسط مغطاشه لو وسط الصامن الكفو لو وصيت علشان تعرف وش مقاسه ومقاسه يكبر لك المنشيت ويصغر المنشيت ولا في بيت يجذب الفكر هجراسه تحس انهم بيرفعك بالضحك والتنكيت لكنه تعال قدام خلاك دواء